قال رب أنّا يكون لي غلام و Katakanlah, "Katakanlah, Rabb-Ku, Dia adalah kepada-Ku, dan Dia telah menciptakan Engkau dari sebelumnya, dan Dia tidak menciptakan sesuatu pun. Katakanlah, Rabb-Ku, Dia telah سوية فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرته وعشية يا يحي خذ الكتاب بقوته وأتيناه الحكم صبيا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 قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقياً قال إنما أنا رسول ربك لأنا بلك غلاماً ذكياً قالت أن لا يكون لي ظنام ولم يمسسني بشر ولم أكو بغيا قال كذلك قال ربك هو علي نين ولنجعله آية للناس ورحمة من وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبهت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جزع النخلة قالت يا ليتني متفا قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيما منسيا فناداها من تحتها الا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا Wahziz, ilaih b jizg nakhlet tassaqtu alaihi ru'taban janiya, fakuli wa shabi wa qari' aina, fa inna tari'na min al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 Ya أخت هارون Ma كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا Allah. Aku adalah hamba Allah. Aku diberi Kitab dan dijadikan Nabi dan dijadikan mukmin. Di mana pun aku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 الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ مَا كَانَ لِلَّهِ أَنْ يَتَّخِذَ مِنْ وَلَدٍ سُبْحَانَهُ إِذَا قَضَى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 وَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِمَّا شَهِدَ يَوْمَ عَظِيمٍ أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في mereka di hari kesengsaraan akan meminta bantuan ibu mereka, dan mereka dalam keadaan malas dan mereka tidak percaya. Kami adalah pemilik bumi dan segala Al-Qur'an.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 قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهديك صراط ثويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن Al-Shaytan kana li-Rahman asyiyah, ya Abi, inni aku takut ayi mesek azab min-Rahman, khaf أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمن وك وهجرني مليا قال عليك ساستغفر لك ربي انه كان نبي حفي يا واعتزلكم وما تدعون من دون الله وادعو ربي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 وكلن جعلنا نبيا ووَهَبْنَا لَهُم مِن رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُم لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيَّ وَذَكَرَ فِي الْكِتَابِ مُوسَى إِنَّهُ كَانَ مُخْلَفَهُ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وناديناه وناديناه من الجانب طور الأيمن وقربناه نجية ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبي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 واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا أولا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 سجدا وبكيا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا Fa'ulaik yudhulun al-jannah, fa'ulaik yudhulun al-jannah, ta'ala yuglamun shi'aa. Jannah adnillati wa'adu Rabbanu ibadahu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 7. Rambu السماوات والارض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا ويقول الإنسان 11. ما مت لسوف أخرج حيا 12. أولا يذكر الإنسان أنا خلقناهم من قبل ولم يت فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كُلُّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِتِيًّا ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلَى بِهَا قُلْ يَا وَاِمَّنْ مِنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مقضيا. ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جُثِيًّا وَإِذَا تُتَّلَعَ عليهم آياتُنَا بِينَتِهِمْ قَالَ الَّذِينَ كَفَوُوا الَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقِ الْخَيْرُ قَالَ الَّذِينَ كَفَوُوا الَّذِينَ Yang lebih baik mereka, dan yang lebih baik dari mereka, dan berapa ahlul kita sebelum mereka dari satu zaman mereka lebih baik dari mereka Hatta, jika raa'umah yudzoon, inma al-ghaib, wainma al-saa'ah. Hatta, jika raa'umah yudzoon, inma al-ghaib, wainma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 Afar ait al-Ladhi kafar b-Ayatina, wa qaula lau teynna mala'u wa wuladan al-tul al-ghayib, سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا حردا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا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 هم عدا يوم نحشوا المتقين إلى الرحمن وحده ونسوق المجرمين إلى جهنم ودا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات ينفطر منه وتنشق الأرض وتخر الجمال هدا